112. فليس له اليوم هاهنا حميم 113. ولا طعام إلا من غسلين 114. لا يأكله إلا الخاطئون 115. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون 111. إنه لقول رسول كريم 112. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 113. ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون 114. من رب العالمين 111. ولو تقول علينا بعض الأقاويل 112. لأخذنا منه باليميل 113. ثم لقطعنا منه الوتيل 114. فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَحْلُمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ 113. فسبح باسم ربك العظيم 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. سأل سائل بعذاب واقع 116. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج 117. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا 118. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 119. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما